الله الله الحمد لله الإنسان يمشي في طريق ربنا لا يمشي أن يمشي ما هو خطوة واحدة طريق إننا عليه أن يمشي ما هو كله. ويتلم حياته الى يدي الله ويقوله بكل صراحة ماذا تريد يا رفع الاسعى الانسان الروحي يتمهن الى ربنا في كل عمل يعمله يتمهن الى ربنا في كل عمل يوم اثناننا نحيا بالنسبة الله في حياة التسليم وأنه وضعت يدي على سمي وتشكت لأنك أنت فعل وأنه أنت رب تعمل الحير وأنا أنظر إليك وأتأمل وأرى عجائب من صنعك هنا تكون حياة التسليم الكامل لربنا وتكون طاعة الإيمان في كل ما يفعله الله الإنسان العادي يخطط لنفسه ماذا يفعل والإنسان الروحي يترك لربنا ويخطط له كما يشاهد الإنسان العادي يفكر لنفسه والإنسان الروحي يقول يا رب انت تدبر وأنا أرضى وأنا أطيع لكن أنا لا أدبر لنفسه ده يذكر نفسه ماشي اضطر بقى من عند مثال لو كان خاجا نفسه ازاي يأكل من شجره المعرفه ازاي يكون مثل الله عارف الخير والشر ازاي يكون نفسه ازاي يب نفسه يبقى برضه يعمل برضه ابتدى يفكر نفسه ازاي نطمن نفسنا برضو ازاي نطلع لفوق ازاي نطمن نفسنا ازاي نطمن نفسنا بيخطط نفسهم وبيطمن نفسهم بنفسهم لكن الانسان الروحي يقول ان لم يطمن رب ديه فباتل انتعجا جميعون انا مش خطمن نفسي مش هو خطط مش هتكر للروح لهذا الشكل يعيش الانسان مرتاحا مسموئنا الى ان الله بيسهل بس المشكلة انه في بعض الاوقات تبدو تطرفات الله بالنسبة للانسان مش دخل مبلغه مش مأمول. ليس المهم إنك تفهم ماذا يريد الله. إنما المهم إنك تقبل ما يريده الله. ليس المهم إنك تفهم ما يريده الله. لكن المهم إنك تقبل ما يريده الله. في رأي من الأراء. تردد عوض الإبراهيم وأنه أترك أهلك عكس أترك بك أبيك واتهب للأرض التي أريد حاضر يا رب أنا مجدروري أفهم أنت تأتي بإيه ومجدروري أسأل حتى يديني كين ومجدح أنني أدتك بكامل معايا كده ليه أنا ناشي حيث كنتني أسير لكن لا أتفاهم إلى أين تقود تقرى الإبراهيم وهو لا يعلم إلى أين يوصل، لكن كان يعلم أن الرب يقود في الطريق فأجز أيضا يا ركب لا هو لا يعلم تمثلك عقود النيل لكنه تنام على اركب الفلك هركم وين ينام ربنا بخر جوه الحروف قال افس على فين ده بيهن. المهم أن ربنا سيقود الحوت كما يقود الفلك بامير ما انفكرت به ساعة الايمان مين يقدر يعيش في طاعة الايمان ويسلم نفسه ليد الله زي ما إبراهيل سلم نفسه ليد الله زي ما موش سلم نفسه ليد الله ساعة الايمان النبي ردوا ده قالوا قوات روح الفرهون تكلمه الا روح روحك قاعد ما يسمعنيش مي. انت لقيت ده ده لا لا لا لا لا قال لي اتكلم قال لي ما اعرفش اتكلم ابعت واحد غيري لسه موته بيزرج يا رب هتروح هتروح هتروح وكان القران كان مش معروف ما قبل حياته، فأقول لك يسمع زاي، طب حاولت لك أي، هديك أي، دخل في في جدل مع ربنا، لما موسى فرق نقطة الاستدلال، واقتبس الحياة مع الله، ما بأشيع من كذا، ما بأشيع من كذا، في الدرجة الروحية العليا ما بأشيع من كذا، يوم مات خش جو الراح. ايوه ربنا خطه جوه البحر امرك امرك اللي هو لاقعه يخش وسط البحر اللي يخش عند فرعون بتاع فرعون كان البحر اتقع لكن لما النفس تكون ما دخلتش القاعه الايمان بجابه الفكهت فرعون لما خش في قاعه الايمان تقدر تخش جوه البحر ده كان البحر وطلع سليم ما عبد قال له خش الكل ري قال له أخش شين يوم بيوم. كل يوم هتشوف اتحابة وكيف هتشوف عبوض النار يوجد لكن أنت لا تزأل وفي طاعة الإيمان مشي موسى تحت السحابة وتحت عمود النار أربعين سنة في حياة التسليم لا يجادل الله في أي خد وقت فيه الناس اللي اتكلموا لرب حياتهم بطريقة مضبوطة لا يناقش ربنا ولا يجادله إنه ما يتامل ويطيعه السيدة العذراء مريم إن أحبة البتولية وعاست لها وعزة في يوم من الأيام ربنا لها تتزوج وتخطب هذا اللي وتعيش مع الراجل في جديد حاضر لعيش وثيوم من أيام هل لها وهيكون لك ولد ازاي ان اطلب الطريقة الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تظل حاضر يا رب ويكون لك ولد ومشيت في الطريق التي فأنتو قلم تكتب فيه لكنه لا يقدر، وقديم. أنا أرغب حياتي في يدي. أريد لي أمّا أكون، أريد لي مخطوبة أكون، أريد أسكن في هيك الأسكن، أريد لي أن أسكن في بيت يوسف أسكن، أريدني أن أخرج إلى أرض مصر أخرج. يريدني ان اتقل في النعترة التي لا يخرج منها شيء صالح انا مساعد ليه طاعة في البيان عايز الناس اللي يسايعوه في الناس كثير ليجدلوا لينقشوا ليعرضوا ليقولوا لا شخص هي اللي يقفوا قدرة منه شكرهم هو الله عقلهم شكرهم تخطبهم لكني قل لهم إجاي حفظكم إذا أنتم كنتم مصررين سنتقودوا أن خطكم إجاي حفظكم إذا كنتم أنتم مصررين سنتقودوا أن خطكم لا ربض شكتنا في أبد حين تلتخول أرمينا مرة فكر يقود نفسه وبعدين ربنا ودهتوا ستة بعمر من بيه حال ولا فكر به وبعدين أرميه أن ربنا أخيرا يا رب عرفت أنه ليس للإنسان طريق ليس لإنسان يمشي أن يحدي خطواته أنت اللي تقول كل خطوة من خطواتك. المسيح تم يطلب من البعض أبارة واحدة، لكن كانت تشمل الحياة كلها. أبارة هي الدعمي، التعمي. قالها لله والعصر وطبعه. وفي اتباع من المسيح خط له المسيح مسيرة حياته لم يفكر مسيح لكن ربنا قالوا ادعني بس انا قد بعطي رب مش هسأل ومش هسأل اني وراء دي حياة التسليل إنك ناشي وراء ربنا لا ناشي وراء فكرة ولا ناشي وراء بشورة الناس إنما ناشي وراء ربنا حياتي يا رب فيه ديش تشعل بيها كما تشاء تودفها أينما تريد تدعها في أي وضع في اي موضع انت هو الادرى بتعلى حاجة الله في ساعة الايمان ان لي اشيها او لا هل انت مؤمن بان ربنا يقود حياتك حسنا ولا مش مؤمن إن آمنت إن الله يكون حياة الحسن تعيش مطمئن ولا تفكر أيضا أنت أو كيف أنت أنا في إبراقل إن جاي حالك معرفني في السكة بيت وصلت زي برب بني تمام نبي السلام حتى لو كان الامر يبدو غريب ليس تسبيه ربنا الله حقيقتك بالاحلام ابني يا رب بالاحلام ويرى الاحلام معناها ان هدول وامه بيجوا ليك واقراطه كلهم بيجوا ليك هذا ربك بتثبت مش هيك كان يزاي لها اخوات لي وابويا وامي والعظم والذكارة ليه هكسريني شنبير ايه في الاسكن لحين ده ما ده ده احنا مجمسك وتتتاخذ من انبير عبد عبد سلح يتبقى عبد وتتتاخذ من العبد في رفض اكسر الشكة دايما النقمة ترسل ثبت ده نقوى السلف ده في العقل البسري بالطريقة البسريية نقوى السلف وعلى رأي المثل ردينا نقع عرض وردينا نقضي وعلى رأي المثل رديد من غلب ونغلب من, من الشباب دي ديوني شباب دي تتاخذ من دي فتفار في السلف يا رب اللي وصل احنا بنسأل لان يبدو الامر غريبا اما يوسف السديق فلم نسمع اطلاقا انه سأل لا سأل ولا احتاج حينما انفيا في البشر ولا سأل ولا احتاج حينما بيعة عدد ولا سأل ولا احتاج حينما انفيا في البشر. ومن السفر أخذه الله ودع له رئيسا للشن ولإخوته وأتوا وسجدوا عند خدمين ربنا له سرء نحن لا نناقش لا نجادم إننا في طاعة الإيمان نقبل طريق الله مهما كان غريبا داود النبي كان غني على القمم يا <تصفيق> بي يغني على المزمار في فرحه بالجنيه وصلواته مع الغنيمات والخليلات في البرية يوم من الأيام ربنا ان دعى تعالى عملك ملك عملك إيه؟ ملك ده مش جاي عقله متكر فيه لترهيل النبي صف عليه من كنينة الجهن ومجحه ملكا في وقت اكتفاته سباك ملتاك ربك الترفيه سبا الملك تسمى السين يرجع للغنينات والخليلات من دره يا هو هو دا الملك وبعد تشتغل خدام عند شاول وشاول يضربه بالربح والحكاوة بها هو ده الملكة رب جميعا تحسيني ليه لا شاول ده ده دمع جميعا وقد ده معده ووحد عليه الشفان ولم يأخذ جاوز من الملك شيئا لكنه لم يحتاج ولم يناقش ومع المشة رب فين الملك وفين الرسالة وفين كنينة صفر وسيل اللي عمل صبويل النبي ولا شيء وعقده شاور خادم عنده وضع بالحجل له إذنالا وتارده من ذرية إلى ذرية ومن نغارة إلى مغارة وترك داوتي في يوم من الأيام ألا بدي أنه بيد حياتي خلال الرب ولم يكن في يوم من الأيام ما تسعل يا رب لي وهل هذا هو الملك الذي يعسني به ففتلت ما تسعل يا رب هو الخير وهو البركة وأنا لا أدخل هذا دن شو لا يبقى لي هذا هو أقلوب أولاد الله الذين يعيشون في طاعة الإيمان منظرون إلى كل شيء من الله في رضا وفي فرح وقبول ولا يحتاجون على شيء ولا يحتاجون إلى شيء. راجل عامل كده يبقى كده كويس بس إذا عايز واحد يكون واثق واثق من ربنا تمام وعارف ربنا ليه يوديش ايه يوحنا المعمدان على اني رب على ان يعد للرب شعبه يحيي للرب شعبا متعبا وبعدين ثلاثين سنة في الجرية حرغان ما قالش حاجة محسوبش ما, ما قالش فيه لجزلين من اللي توسل ليه أبدا ما قالش فإذا في وقت من الأوقات ربنا خرغوا للست شهر كان حكما للرسالة كل حاجة. بعد كنا صغر على تغريب وخلاص بطلع المسلسل كملت المسالكك دعال الى سيف هيرودس نروح لسيف هيرودس خلصة الحكاية هو دارك اوليكك دارك دارك مرسوس من لفو العريس اخر العريس وانا اغبطت من دايجة وربنا عاليك ربنا عاليك نشدقوه ويسيقوه الإيمان هو الثقة بما يرجع والإيمان بأمور لا ترى وما بنتناقش مع ربه ومؤكد بأن ربنا خلاص مضبوط خلاص إن في وادي زمن الموت لا تخشى الشر لأن غد ما بي شريعة ربنا ما أولاده يسلمونه الحياة كل حياة تركنا كل شيء وتبعناه ولما تركوا كل شيء وتبعوه نعلروش الى ايضا نتبع نترك ربنا ان نسيد الشباب وهنغم هراهي اجعلك سياد الناس ومشي وراه ثلاث سنين تجدئوني لا اعرف الثلاث سنين دون بصر الثاد مين وفاتش حد هلمو وراه فأزعلك ايه سياد الناس ومشي وراه وما فاتش حد ده ده ومشي يراه وراه وراه بص ثلاث سنين وكل ليك وبعدين بصر يلاقي المسيح برثلت ويلاقي نفسي مخبوط في العلمية وخائف يتنع نفسي برة حقا يمشيكوه هم اللي يسدونه فلا لم يشكوا فترة إطلاقا إطلاقا فإذا في من الألخاب المسيح يصعر بعد الكيامة ويغير موازين الأمور وبعدين الروح القدس. يحل فيه الهنسين وإجا عجا واحدة مطرس في يسير فيها ثلاث ثلاث نهر ولو في الثلاث سنين أني فيهم النسيح كل يوم بيسير فيه نفصل النسيح ما كان فيه الثلاث سنين ولو كان سنين كل يوم ما يجبكي الثلاث ثلاث جبكي سوع يبقى عبارة أجعلك سياد للناس تحققت بعد بعد حوالي ثلاث سبين ونص حوالي كده زي بعد يا رب يعني ما احنا نسجع كلامك لا بعد ثلاث سبين ونص ما يهلش المواعيد. ليس لكم انت تعرفوا الازمانة والاوقات التي جعلها الاب في سلطان واحد انت يا رب تقول واحنا انسلمت الحياة قلنا يا داود نتأملك وهو يبقى ملك بعد سنوات كويلة جدا في الإجلاء النساء واللي فهل مصر هتبقى صياد للناس ويبقى صياد للناس بعد ثلاث سنين وثنين هنبقى لا يبقى إبراهيم تعالى يبقى فيك ناس له نجوم البحر وبيخدك ناس له بعد خمسة وعشرين سنة جاي بقى هتنسل سنسل. لا نناقش ولا نجازلك اننا نصير في طاعة الايمان والذي تفعل هو الخير هو الطيب ربنا عايز هذا النوع من الناس عايز هذا النوع من الناس ان يمشي في طاعة الايمان مرة النصير ماشي على المية وذترس الناس اللي تعالى ذترس معاي سنسيه على الملس عند اول ام صباح القميك نمشي في ساعه الايمان خطوه ولا خطوتين والايمان دهك تقدم احمد يا قليل الايمان لابد تمشي ناي على الميه انت المي. في الميه ما تفكرش في الميه فكر في اليمين لا في الميه فكر في يدي ما تفكرش في اللي تحت رجليك فكر في الايد اللي مساك تذكر تنقيم الحزب ليك هذه أن رقنا عيده عيد ساعة الإيمان ساعة الإيمان سخشي جوعة تون النار سخشي جوعة تون النار سخشي جوعة جفة الأثور سخشي جوعة جفة الأثور ارسلكم سحنان وفزقه أي ماذا ميادة تقود الحرنان فبقى مش جمالهم قاد فاجة. فاجه هي ساعة الإيمان فقال يا رب أنا نسلمك حياةي فبقى من الباب الزي أخش منه ومشيني في التاريخ الصعب حمش فيه فقالك العالم كل كبير. يوم بعد ما هذا نضيفك منه كنته يبقى حم وخال ونضيف أحلى منه إننا حياة مسلمة إلى الله لا تفكر في إنك تغير مشيئة ربنا ربنا عايز كبه يبقى كبه كبه الإنسان <تصفيق> الذي يؤمن بالرب يثق بكلامه وانت انسان من حب ربنا يدق ايضا بكلام ويسلم الحياة كلها نخد الشيء هذا انسان هو التفسير وغير رغباته وغير العوائق والشكوك التي تثابقه في الطريق. لكن لو عندك ايمان قوي تخلي اليمان اقوى من العقل والإيمان تثليه أقوى من الرغبات والإيمان تثليه أقوى من الشكوك وأقوى من العواق ساعة الإيمان ربنا ولي إبراهيم حجم إجلت مسرك طاعة الإيمان يذهب لي أقدمه أنا عندي ليس أحد على إضحاق من خلف الله ولا أنا عندي الحكمة اللي أدفر بيها مستقبل إضحاق مثل ما الله مدمر فينا يريد كذا نتكن نحبك الله ونتكن حكمه نحن لا نكتش مين اللي عنده هذا الإيمان مين اللي عنده هذا الإيمان الإنسان لما يمشي مع ربنا لازم ما يكونش بيه قلبين يكون بيه قلب واحد ما يكونش قلبه مع ربنا وعقله واستعرفنا ما يكونش شكات ما يكونش خوات وانا لأي رب كل ما عندك جديد وكل ما عندك حكيم وكل ما عندك ناشى وانا لست احسن منك لا يمنع ان بعض القديسين كانوا يسألون الرب احيانا يسألون لكي يصحبوا لا لكي يعقرضوا سنترهب من المسلمين زي العذراء ما سأل كيف يكون لهذا لم يكن اعتراضا انما كان صلغا للشرح وانفهم انفهم شيء والاعتراض في الاخر لقليل انما قالت لي يكون لي تقوم مش اعتراض لا اعتراض ولا شك زكريا شاهل لما سأل في شك ربنا اعطاه عقوبة عما العزراء لما سألت في استيباح أعطاها الرب جوابا وفرق بين الحالتين وفرق بين الحالتين في طاعة الإيمان الإنسان يخلي نفسه من وراء شوي ويخلي رفنه جي من الإجان وبس يطلب ويأمني علمني يا رب طرفك سهلني سهلا أنا سيب نفسي وتمشيني سريعا لكن علمني يا رب طرفك سهلني سهلا وكل طريق يظهر أمامه يحاول أن يعرف رأي الرب فيه وموافقة الرب عليه. يستشير ربنا بكل حال ولا يفرض رأيه ولا يتشبث بفكره فإنما يكون فكرا لا هو كل شيء بالنسبان نحن وعوذنا أن نعيش في استمرار في طاعة الهيمان جايد إذن دربنا طاعة وصية الوصية, الوصية صحبة واضحة ومعروفة لكن طاعة الديمان تحتاج إلى رسمين القلب لله حتى لو كان الأمر غير واضح بالنسى للسهل في مرة من المرات في النبي ربنا قاله روح امسح انيسى النبي بجالة ما قلت يا رب انك انت اهلوش ابنتي او كتاوى على كده قال له هذا وجهك إليشع نبيا عوضا عنها عارفين لما قبل ان يسرخ النبي ليتساهم فيها إليشع بقاله ربنا علم خاطر من بعد كده فعالة اخذك في مركبة نارية وارفعت الى السماء في حالة محفظة وبرضي مش هلغي لك اللي بوت وستأتي فينا بعد مع اخنوخ ولك رسالة الذكرة ربنا جاي بقولك سيقول بحاضر ما ربنا منفعته من كلمة حاضر منفعته من كلمة وحاضر منذ تجمر وفيه انسان بيقول حاضر وهو تعبان من بوت وحاضر وهو بيستكل انه بيحمل سليل يحاضر وهو بيغسط نفسه على كلمة حاضر لكن اولاد الله يقول الربنا حاضر ومنزوه حرحلين ونبكسين ونسلمين كل حاضر ربنا وواسقين ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب كل الاشياء حتى التي يبدو منها صعبا كل يعمل من خير من الذين يحبون الرب حتى افتراء الحوت من يعمل مع من الملكين حتى الثلاثة شتية في أدون النار يعمل مع من خير حتى غد الأسود جانيان يعمل مع من خير كل من خير من الذين يحبون الرب وهكذا يطيع الإنسان عن اعتفاد وعن اقتناء وعن حفة برد وبن حفته يبحث مثله بهذا الشكل كان الشهداء يقابلون البيتات بفرح وكان المعترفين يتابعون العجابات بفرح وكان أولاد الله يحتاجونه كل فرح حينما يقعون في تجارب متنوعة وفي التجربة يدخلون في طاعة الإيمان لا تقيم أن التجربة من خير وفي طاعة يحيى الانسان في فرح دائم لأن الشك يولد في الانسان خلق وسعب وذيق وعلم لا يوجد اكثر من سعب الشكوك ولا يوجد اكثر من راحة الايمان فالوحيا في حياة الايمان وفي ساعةه وفي اثراحه ولإنهنا المسجد دائم الى